أ ي ه ا ا ل ا خ و ة لقد روى ا ل إ م ا م البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أ ي ا م العمل الصالح فيها أ ح ب إ ل ى الله تعالى من هذه ا ل أ ي ا م يعني ا ل أ ي ا م العشر قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إ ل ا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء أ و كما قال صلى الله عليه وسلم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ن المسلمين اليوم يعيشون في أ ي ا م من أ ع ظ م ا ل أ ي ا م عند الله عز وجل وهي ا ل أ ي ا م العشر ا ل أ و ل ى من ذي ا ل ح ج ة هذه ا ل أ ي ا م لعظمتها وفضلها عند رب العالمين سبحانه وتعالى أ ن ه أ ق س م بها في قوله اذ قال والفجر وليال, عشر والفجر وليال عشر هي هذه ا ل أ ي ا م ا ل أ ي ا م ا ل أ و ل ى من ذي ا ل ح ج ة ورب العالمين إ ذ ا أ ق س م بمخلوق من مخلوقاته دل على عظمته وفضله فالايام ع ظ ي م ة عند الله تعالى ومن عظمتها أ ن العمل الصالح فيها أ ح ب إ ل ى الله من كل ا ل أ ي ا م ولذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أ ي ا م العمل الصالح فيها أ ح ب إ ل ى الله تعالى من هذه ا ل أ ي ا م يقول ابن عباس يعني ا ل أ ي ا م العشر أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة نقف وقفات مع هذا الحديث أ و ل ا إ ن ا ل أ ي ا م ع ظ ي م ة و ش ر ي ف ة و ف ض ي ل ة عند الله تعالى و إ ن أ م ت ن ا تعيشها شم أ ح و ا ل أ م ت ن ا فيها أ و ل ا إ ن أ م ت ن ا معشر ا ل أ ح ب ة تمر في هذه ا ل أ ي ا م وايام قبلها وايام بعدها يعلم الله كم هي تعيش أ ص ع ب المواقف و أ ح ل ك الظروف تعيش أ ز م ا ت لا أ و ل لها ولا آ خ ر تعيش ظلمات الحائر فيها الحليم فيها حيران هذه المصائب كانت السبب فيها ا ل أ م ة و أ ب ن ا ء ا ل أ م ه نعم اخواني ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أ ي د ي الناس نعم نحن السبب في ه ذ ه المشاكل وفي ه ذ ه المصائب وفي ه ذ ه ا ل أ ز م ا ت و أ ع د ا ء الله الصليبيون النصارى واليهود أ ب ن ا ء ا ل ق ر د ة والخنازير والكافرون ب ص ف ة ع ا م ة استغلوا ضعف المسلمين ا ت غ ل و ا ابتعاد المسلمين عن دينهم وتسلطوا بجبروتهم وبطغيانهم وبما يملكون من طاقات م ا د ي ة و م ع ن و ي ة على ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة وجعلوا يذيقونها ا ل أ ل م بعد ا ل أ ل م شردوا الشعوب وهتكوا ا ل أ ع ر ا ض وسفكوا الدماء واغتصبوا النساء والفتيات واحتلوا ا ل أ ر ا ض ي ودنسوا المقدسات و أ ح ض ر و ا دماء الموحدين من أ ب ن ا ء ا ل أ م ة نعم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام هاهم خ ي ر ة ا ل أ م ة من العلماء الربانيين والمجاهدين الفضلاء هاهم خ ي ر ة أ ب ن ا ء ا ل أ م ة يعيشون في ظلام سجون ا ل أ م ر ي ك ا ن والمرتدين من حلفائها هاهم يذوقون أ خ ب ث أ ن و ا ع العذاب ها هي امريكا ورجال أ م ر ي ك ا يتسلطون عليهم لا اقول بقلوب م ح ج ر ة بل اقول بقلوب م ه ن د ة ميته ق ا س ي ة نعم ايها ا ل ا ح ب ة امتنا تعيش في هذه الظروف طرف منها يعيش في هذه الظروف والطرف الاخر ينعم و ي أ ك ل ويشرب ويتمتع و ك أ ن ه لم يحصل شيء والله إ خ و ا ن ي إ ن الذي في قلبه قليل من ا ل غ ي ر ة على أ م ت ه على إ س ل ا م ه على إ خ و ا ن ه المسلمين ما في قلبه أ ق ل قليل من ا ل غ ي ر ة على إ خ و ا ن ه المسلمين لم يستطع أ ن ي ت ج ر ع و ل و جرعه ماء لم يستطع اخواننا مقتلون مذبحون و ا خ و ا ت ن ا هتكت اعراضهم اخواننا مسجونون ف ن س أ ل الله تعالى ان يعجل بطلاق صراحين ن س أ ل الله تعالى ان يداوي جرحهم و ان يشفي مرضهم ا و ان ينصر امتنا على اعدائهم ايها ا ل ا ح ب ة الكرام هذه أ ح و ا ل امتنا في هذه ا ل أ ي ا م ا ل ع ظ ي م ة ا ل ف ض ي ل ة عند الله تعالى في هذه ا ل أ ي ا م يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل الصالح أ ح ب إ ل ى الله ما من أ ي ا م العمل الصالح فيها أ ح ب إ ل ى الله تعالى من هذه ا ل أ ي ا م نعم العمل الصالح ف ا ل إ س ل ا م لا يريد منا مطلق العمل و إ ن م ا يريد منا العمل الصالح ف ا ل إ س ل ا م انما يتحدث عن, العمل الذي يتحدث عن العمل على وجه ا ل إ ط ل ا ق ولا ي ق و ل لنا ع م ل فقط لا و إ ن م ا ي ق و ل ل ن ا ع م لنا صالحة يقول ل اعمال ل ل ص ا ل ح يقول الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات فلعلك ت س أ ل اخي الكريم ما هو العمل الصالح ومتى يكون العمل صالحا متقبلا عند الله تعالى أ خ ي الكريم معروف عند عامه أ و أ ق و ل عند الكثير أ ن العمل لا يكون صالح إ ل الا بشرطين أو ث ث إلا بشرطين أ و ثلاث الشرط ا ل أ و ل أ ن تكون فيه مخلصا لله تعالى لا تريد به م ص ل ح ة د ن ي و ي ة أ ب د ا وانما تريد وجه الله فاذا قلت تكون من اجل الله تعالى واذا فعلت تفعل من اجل الله تعالى اذا صليت لله واذا صمت لله واذا تصدقت لله واذا استغفرت لله واذا فعلت اي فعل واي عمل لله عز وجل واما العمل اذا كان مبنيا على الرياء أ ن يظهر به صاحبه بين الناس على أ ن يشار إ ل ي ه ب ا ل أ ص ا ب ع فهذا يكون السبب في سقوط صاحبه في النار عينا بالله تعمل ا ل أ ع م ا ل ا ل ع ظ ي م ة و إ ذ ا لم تكن لله تعالى ولم تكن م ب ن ي ة على ا ل إ خ ل ا ص تكون السبب في دخولك للنار واستحضر معشر ا ل أ ح ب ه الحديث ا ل ث ل ا ث ة م ن خ ص هذا الحديث والحديث صحيح هو إ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أ و ل ما تتسعر بهم نار جهنم لاحظ لا اخي الكريم ا ل أ و ل المجاهد الذي قتل في ا ل م ع ر ك ة الثاني المنفق الذي أ ن ف ق أ م و ا ل ه في أ و ج ه الخير الثالث العالم الذي تعلم العلم الشرعي وعلمه للناس مواقف خ ط ي ر ة معشر ا ل ا ح د ه فيوم ا ل ق ي ا م ة يحضر رب العالمين هؤلاء ا ل ث ل ا ث ة و ي س أ ل ه م الواحد بعد ا ل آ خ ر فيقول لفلاء للاول ف ل ل أ يا فلان أ ع ط ي ت ك ق و ة الجسم و ط ا ق ة العقل وعلمتك فنون الحرب فماذا فعلت يعرفه نعمته فيعرفها فماذا فعلت فيقول يا ربي قتلت الكافر الفلاني والفلاني والفلاني وقاتلته كذا وكذا حتى قتلت فيقول له رب العالمين نعم لكن هل فعلت ذلك من أ ج ل ي ام ليقال إ ن ك شجاع فيقول يا رب من أ ج ل ك فيقول له رب العالمين كذا بل فعلت ليقال إ ن ك شجاع فقد قيل ف ي أ م ر الله تعالى به فيسحب فينا ل ج ن ة ثم ي ا ت بالمنفق الذي أ ع ط ى ماله وتصدق به في أ و ج ه الخير فيعرفه نعمته عليه فيعرفها يا فلان أ ع ط ي ت ك المال وهيات لك ا ل أ س ب ا ب حتى اكتسبت و أ ص ب ح ت من ا ل أ غ ن ي ا ء فماذا فعلت يقول يا رب ما تركت وجها من وجوه الخير إ ل ا أ ن ف ق ت فيه فيقول هل فعلت ذلك من أ ج ل ان يقال إ ن ك كريم جواد تجود بمالك يقول يا رب من أ ج ل ك يقول له كذبت فعلت ليقال إ ن ك كريم فقد قيل ف ي أ م ر الله تعالى به فيلحق في النار و ي ؤ ت بالعالم فيعرفه نعمته يا فلان أ ع ط ي ت ك عقلا وفهما حتى ح ف ظ ت ا ل ق ر آ ن وتعلمت العلم الشرعي فماذا فعلت فيقول يا ربي علمت فلانا وعلمت فلانا و أ ل ق ي ت وكتبت والى غير ذلك فيقول له الله تعالى هل فعلت ذلك من ا ج ل أ ام ليقال انك قارئ عالم يا رب من اجلك يقول له كذبت بل يقال انك قارئ وانك عالم ثم يامر به فيسحب على وجهه في النار رايتم معشر الاحبه موقف خطير والله انه خطير ولا يحس بخطورته الا من اراد النجاه من غضب الله و ع ذ ب ه ولذا كان سيدنا أ ب و هريره رضي الله عنه الصحابي الجليل وهو راوي الحديث عندما كان يريد أ ن يحدث بهذا الحديث كان يبكي ويغرق في البكاء حتى يغمى عليه فيفيق ويرجع ليحدث بالحديث فيبكي حتى يغمى عليه هكذا ا ل م ر ة و ا ل ث ا ن ي ة و ا ل ث ا ل ث ة وهكذا كان السلف الصالح لما يقفون مع هذا الحديث ولما وصل الحديث إ ل ى سيدنا م ع ا و ي ة ا بن ابي سفيان رضي الله عنهما وذكر له الحديث بدا يبكي حتى اخضلت لحيته بدا يبكي وقال نعم قال الله تعالى من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوف ي إ ل ي ه م اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في ا ل آ خ ر ه الا النار وحرق ما, ما سنعوا فيها وباطنوا ما كانوا يعملون إ ذ ا فكان العمل الصالح لا يكون صالحا الا ب ا ل إ خ ل ا ص لله تعالى وسئل رسول الله عن الرجل يقاتل ش ج ا ع ة ويقاتل ح م ي ة أ ي ذلك في سبيل الله قال من قاتل ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله فهو في سبيل الله وما امر الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حلفاء الشرط ا ل ث ا ن ي أ ن يكون العمل طمقا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م وموافقا لسنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لإسلام تعمل عاصل لي السمو وعمل لي الغد وكان وكانوا كانوا مقمش العمل أن فيه ل ا تقول لك اعمل مزيان واخلص نيتك ثم أ ن يكون ذلك العمل موافقا ل ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م أ ن يكون موافقا ل س ن ة رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا ل أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ر س ل ه الله من أ ج ل هذا من أ ج ل هذا الغرض هذا هو جاء رسول الله ليعلمنا كيف نعبد الله و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما ممكن اليهم نعم ف إ ذ ا أ ع ر ض ن ا عن سنته إ ذ ا ف ب ا ر ف ا ئ د ة لسانته فلا بد أ ن تعمل عملك ويكون عملك موافقا له تصلي كما صلى وتصوم كما صار وتحج كما حج وتعتمر كما اعتمر و تذكر الله كما ذكر و ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن كما ق ر أ و تفعل كل فعل كما فعله هو عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كيف تعرف ذلك ارجع إ ل ى سنته ما ذ ا تريد أ ن تعمل فما من عمل تريد أ ن تعمله إ ل ا و كيفيته في ش ر ي ع ة الاسلام ترجع إ ل ي ه ولذا يذكر أ ه ل العلم هنا ق ص ة أ ن رجلا جاء إ ل ى عالم من العلماء وقال له يا فلان انتم تقولون ما من عمل إ ن م ا ذكره ا ل إ س ل ا م وكيفيته في ا ل إ س ل ا م وتفصيله في ا ل إ س ل ا م قال له نعم فقال أ س أ ل ك سؤال و أ ر ي د منك أ ن تجيبني بالدليل من الكتاب والسنه ة تعطيني كنت ع دليل ن د الكتاب السنة معنا قال نسأل قال ل و قنتار كان دقيق يُعطي ي يعطي د له ي امهلني الخفزات قلوا انتو قلت ل تعطيني و ت ا لحظه امهلني ن ا ا ل ل س تتكلم كي لطنطار الاخفز قلوا م قداق دا ديا دقيق يعطي لحظه ة م لا ن ي ل ح ظ اجيبك من الكتاب والسنه لك ق ل و ا لك ذلك ذهب العالم الى الخباز وكان يقوم باعجابه زوجت ل ي فرحة المهنه دقيق ف باعجابه ض ل يدعون الخبز قال الدليل ا ل كتاب ا ل س ن ة قال له قال الله تعالى ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر إ ن كنتم لا تعلمون ف ا س أ ل و ا أ ه ل الذكر أ ه ل العلم في ا ل م س أ ل ة ماذا تريد تريد أ ن تعرف عدد الخبز في هذا الباب فاذهب إ ل ى صاحب ا ل م ه ن ة و إ ل ى صاحب ا ل ح ر ف ه فهو يخبرك فما ف ر د ن ا في ا ل كتابه شيء هذا عن ا ل أ ع م ا ل ا ل د ن ي و ي ة و ل م ا عن ا ل أ ع م ا ل ا ل د ي ن ي ة فلا تسال فحدث وراحاش إ ذ ا لا تقل و أخي علي ان اعمل والمقصود, هو أن تعمل والمقصود هي النيه الصالحه لا لا المقصود هي النيه الصالحة ا ل ن الني ة هي ا ل ص ا ل ح ة مع م و الموافقه ف ق ش ر ع م ل س ن ة رسوله ا ل ل نفسه نعم والا فمن قام بعمل مخالف ل س ن ة رسوله ا ل ل فهو مردود عليه, من عمل, عملا لي ليس عليه فهو أرد من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ر د النصر بمعنى اسم المفعول كيف هو مردود على صاحبه والحديث كما تعلمون صحيح في الصحيحين هذا العمل الصالح مع شر ا ل ا ح ب ة ويزيد بعض العلماء شرطا ثالثا وهو ا ل إ ي م ا ن ان يكون صاحب هذا العمل ان يكون مؤمنا بالله تعالى اما الكافر حتى وان قام بالعمل من أ ج ل ا ل إ خ ل ا ص وموافق للشرع فلا يقبل منه و ق د ب ن ا إ ل ى ما عملوا من عمل فجعلناه هذا ان ل ن ن ف ي ه العمل الصالح. ما الله الصالح أكثر طيب هنا الصحابة هنا تساءلوا وكانوا قد تقرر في ذهنهم أ ن الجهاد في سبيل الله ل إ ع ل ا ء ك ل م ة الله هو أ ف ض ل ا ل أ ع م ا ل فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله يعني في كيف في سبيل الله؟ قال لهم نعم مستنا العمل فالأيام يفضل الجهاد لهم كيف ذلك احتى الجهاد رجل الله سبيل سبيل ولا ثم إلا خرج يرجع بشيء ا ا ه د في سبيل الله بالمال ديا له نفس ديا له ما ر ج ع ش يعني استشهد ورزقه الله تعالى ا ل ش ه ا د ة ومات ش ه ي د ه فهذا ما كنش عمل لكي ي ل و ه ما كنش عمل لكي س ا و ي ه نعم ع ش ر ا ل أ ح ب ة وهنا ن أ خ ذ أ ح ك ا م ا ع ظ ي م ة في باب الجهاد في سبيل الله و ه و لا نقول كما قال كما يقول الكافرون والعلمانيون ك م ي ق و ا ل والشيوعيون ك م ي ق و ا ل واليهود ك م ي ق و ا ل والنصارى إ ن الجهاد ارهاب و إ ن هؤلاء انتحاريون ولا ه ؤ ء و م الى إ ذلك لا لا فالمجاهد في سبيل الله يبحث عن أ ع ظ م عمل ويبحث على, أن على اعظم م ر ت ب ة ولا تساويها م ر ت ب ة بعد النبوه هي م ر ت ب ة ا ل ش ه ا د ة في سبيل الله فهذا الذي رزقها ومات شهيدا يكون قد حقق أ ع ظ م ما يبحث عنه ا ل إ ن س ا ن المسلم في هذه الدنيا يكون قد انتصر على الدنيا بتمامها قد انتصر على نفسه وقد انتصر على الشيطان وقد انتصر على الدنيا كلها و ب ا ل م ن ا س ب ة إ ن الكثير من الناس يقولون خلاص المسلمون انهزموا ك ذ ا واين المسلمون إ ل ى غ ي ا ن ف ن ق و ل لهم ما قاله سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يخاطب أ ب ا سفيان و أ ب و سفيان كان ل ز ا ل ك ا ف ر يوم احد قال له إ ن الله قد أ ل ق ى لك ما ي سوءك يا ع د و الله إ ن الله قد أ ل ق ى لك ما يسوءك يا عدو الله نعم نقول لهؤلاء إ ن الله قد أ ل ق ى لهم ما يسوءهم أ ب ق ى لهم المجاهدين و أ ب ق ى لهم الرجال نعم ان عددا كبيرا من المجاهدين استشهدوا و أ ك ر م ه م الله تعالى ب ا ل ش ه د و ه ذ ا نصر ل ه م وهذا ا ل ل ه نصر لهم و الله وتلك ا ل أ ي ا م نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء من مقاصد الجهاد كي نسوا الله تعالى اتهمهم واكتب عليهم انهم من السعداء الكبار كيف يصلون إ ل ى درجه ا ل ى درجة س ع ا د ك ي ف هذه ا ل د ر ج ة لا توصلهم إ ل ي ه ا ص ل ا ة م ا ي ص ل و ش إ ل ى هذه ا ل د ر ج ة بالصيران ا يصلون الى هذه الدرجه, الدرجة, الدرجة, الدرجة بقيام الليل لا ي ص ل و ش إ ل ى اي عمل من الاعمال ل م ا يصلون يصلون ب ا ل ش ه ا د ة فالله تعالى يهيئ لهم الاسباب ويدخلهم الى م ع ر ك ة من المعارك ويسلط عليهم اعداءهم من اجل ان يكرمهم ب ا ل ش ه ا د ة وهناك ناس اخرون يهيئهم الله تعالى ويحفظهم ولو كانوا وسط النيران نيران القف الطائرات قصد دباباتنا الى الارض ينجيهم الله سبحانه وتعالى داخل ه ذ ه النيران لماذا من أ ج ل أ ن ي ب ح ض بهم الكافرين ومن أ ج ل أ ن يكسر بهم ش و ك ة الكفر متى لا نعلم لذا معشر الأحبة الاسلام أ ح ب ة ل إ علمنا الا نستعجل النصر والا نريد ن النصر ا ل آ ن أ ي ن هو النصر ا ل آ ن وهذه ج ر ا ئ د الكفر نشرت بعض الجرائد أ ن الكافرين ب د أ و ا يضحكون ويستهزئون ويسخرون من المسلمين قالوا إ ن المسلمين كانوا يقولون إ ن الله سينصرهم إ ن الله سيمنعهم إ ن الله س ي س ع ل لهم و ما إ ل ى ذلك أ ي ن هو الله يقولون اين أ هو ا ل آ ن أ ي ن هو لماذا لم ينصرهم لماذا لم يمنعهم لماذا لم يحفظهم نقول لهم نعم إ ن الله سبحانه وتعالى يريد منكم معشر الكافرين أ ن تقولوا هذه الكلمات و ب هذه الكلمات س ي أ ت ي النصر من الله سبحانه وتعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون و أ م ل ي لهم إ ن كيدي متين وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه إ ن الله يملي للظالم حتى ي أ خ ذ ه ف إ ذ ا أ خ ذ ه لم ي ف ل ت رب العالمين يريد من الكافرين أ ن يقولوا ه ذ ه الكلمات التي تعني م ب ا ش ر ة الحرب على الله سبحانه وتعالى و ن س ب ة العجز لله سبحانه وتعالى نعم مع معشر ا ل أ ح ب ه فالذي استشهد لقد حقق نصرا عظيما والذي لا زال حيا فالله عز وجل أ ب ق ه وحفظه ونصره وحفظه وسلمه من قيد الكافرين من أ ج ل حكمه ر ب ا ن ي ة هي أ ن تنتصر هذه ا ل ك ل م ة و أ ن تعلو هذه الرايه رايه لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول الله ولذا رسول الله قاول ل الجهاد في سبيل الله قالوا قالوا إ ل ا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء ن س أ ل الله تعالى أ ن يتقبل إ خ و ا ن ن ا عنده شهداء نسأل الله عز وجل أن يتقبل إخواننا عنده شهداء. وان ج ل يتقبل أن إ خ و ن عنده وأن ا شهداء يشفي المرضى و أ ن يداوي الجرحى آ م ي ن والحمد لله رب العالمين ا ل ح من د لله الاعمال ل ا إلا ي ن و ل الصالحه ل على وعلى آلم ا سيدنا م محمد و ا م ومن ع ي ن ل م التي د ي أيها ن أما من الأخوة نذكرها ا ل آ ن وينبغي للمسلمين أ ن يهتموا بها في هذه الأيام وفي اول ل أ ي ا م ا ئ منها ة الصالحة الأعمال عليك أ تحرص الصالحة على الأعمال كل م ن أ ذ ك ر م ن ه الصيام ا الصيام إ خ و ا ن ي في هذه ا ل أ ي ا م عظيم عند الله تعالى وفضله كبير عند الله سبحانه وتعالى أ و ل ا ل أ ن الشهر من أ ش ه ر الحرم و أ ف ض ل الصيام بعد رمضان صيام شهر الله ا ل محرم كما جاء في صحيح مسلم اعظم الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم وهذا الشهر منه ثانيا ن صوم في ه ذ ه ا ل أ ي ا م العشر لما سمعتم ما من أ ي ا م العمل الصالح فيها أ ح ب إ ل ى الله من هذه ا ل أ ي ا م الصيام منه وخصوصا و أ ن ه ذ ه ا ل أ ي ا م فيها عرفه يوم التاسع في هذه ا ل أ ي ا م هو يوم ع ر ف ة جاء في صحيح مسلم من حديث أ ب ي ق ت ا د ة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام ع ر ف ة فقال يكفر ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة و ا ل ب ا ق ي ة فيه من ا ل أ ج ر وفيه من الفضل ما يكفر الله سبحانه وتعالى خطايا وذنوب سنتين الله تعالى يكفر لك به ويحيلك به الذنوب د ي العامين د ي ا ل سنتين ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة اللي مرت و ا ل س ن ة ا ل ب ا ق ي ة ل مجرد صيام في هذا اليوم عظيم عند الله تعالى ل أ ن ه يوم عظيم عند الله سبحانه وتعالى اخواني باختصار ولا اطيل الكلام هنا يوم ع ر ف ة هو يوم سعود في للحجاج هو يوم يقف الحجاج في عرفة. الصغيرة وعرف الكبيرة عرفه. عرف الصغيرة هي جبل عرفه ة ا ل ا الحجاج نتعايش عالم ر ليقف في كالوسائل الاعلام ف ا غدا الحجاج ش ت و ق ف ي ن ب ك م ه ا ر عرفة ب ك م ه ا ر ع ر ف ة س ك ت سومه ان ا ل الحجاج س ا ل ر لطفل يقول و ا ان لك نهار عرفه ة ن ا ويقف س في نهار سوموا ع ر ف بيانا عرفة فاعل ويقف في ن ه ن ا ك ي و ق ف ه أو عرفين عرفت ما أو عرفت ما عرفش خلاص. لما ا شي جبل ن عرفين ونفوفين كي خلاص يقف و الحجاج ا في جبل عرفه بالديار المقدسه ذ ك هذه ي اليوم ك ذ ك العيد هي النهار ع د المسلمين كيكونوا م عرفه ي ي د ن ا ل ل حرام النهار ذي هذك إ ذ ن اخي الكريم اللغه ي يتحصل على ا ل أ خ ر ديال ع ر ف ة ولغه ا ل الله تعالى ي كفر ب ا ل ظ ن و ب د ي ا ل ا ل م ا ض ي ة و ا ل آ ت ي ه ا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة و ا ل س ن ة ا ل ا ت ي ة يصوم نهار سعود الشهر لما يوقف الحجاج ب ع ر ف ة ومن ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة إ خ و ا ن ي التي ينبغي أ ن نقوم بها الانفاق والصدقه فان هذه الايام الفقراء محتاجون المساكين محتاجون اليتامى والاراميين محتاجون, محتاجون الى ا ل أ ض ح ي ه صحيح حكم الشرع في ا ل أ ض ح ي ه انها ليست واجبه وانما هي سنه مؤكده من سنن الاسلام ومن سنن ا ل ح ن ي ف ي الابراهيميه فمن استطاعها فليفعل ومن ََْ لم َْ يستطعها ََِْ فلا شيء َْ عليه لا شيء عليه م ا ي س ل ف م ا يبيع و ك ج ه الضروريين لا و ل شيء عليه هذا هو حكم الله وهذا هو حكم ا ل إ س ل ا م في ا ل ق ض ح ي ة لكن إ خ و ا ن ي بقطع النظر عن هذا يعني كيف الحي ن ك ل ه يعيد ويعيد ح و ي ع ي ا ويعيد و ي ع ي ل ويعيد ويعيد ويعيد ويعيد ويعيد ويعيد ويعيد ويعيد ويعيد ويعيد وكيف ا لاخوان إ ح س س دي دي ديك ديك فده يلوه وكيف يلوه نجيبو اللي هنعطيوها الشعور حنقول لك حاولي لسمي وانا يكون ره ما ماشي يا شاهدون ر هون يدبحون سمي سمي سمي كما رخوا ل الكرام س ح و ا ا ن ل المطلوب منا أ ن نقدم ما استطعنا من الصدقات إ م ا أ ه ل الحي يتعاونون فيما بينهم ويشوفوا اذا كانت تمشي فقيري إذا مسكيني اماره ء ع ع رأضهم شي ثلاثة وضعب عديل وضعب ما الله ويبحث إ خ و ا ن ي عن الذين يستحيون أ ن يمدوا أ ي د ي ه م انتفق معك برا الشارع من المحترفين. مش المحترفين كل واحد ا ل ل ي ب س ح و ي ج ويخرج ق ط و ف ش ل ي ن ا ك ي تتحقق لهم ن ع ا ر ج و ن منهم ويخرجونهم ويخرجونهم ت و ي خ ا ج و ن ه م ويخرجونهم ا ي و ي خ ر ج و ن ل م ويخرجونهم ويخرجونهم ويخرجونهم و ي خ ر ج و ن ل م و ي خ ر ج و ل ه م و ي خ ر ج و ل ه م ن ي خ ر ج و ن ه م ويخرجونهم و ي خ د م ج و ن ه م ويخرجونهم ا ويخرجونهم ثم إ خ و ا ن ي من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة باختصار ا لاستنعملها ل و ن ه ت م بها في هذه ا ل أ ي ا م الدعاء الدعاء ل إ خ و ا ن ن ا المسلمين المجاهدين الذين لازالوا يتابعون الجهاد في جبال أ ف غ ا ن س ت ا ن وفي كل مكان و أ ي ض ا ل إ خ و ا ن ن ا المسلمين الذين هم في سجون أ ع د ا ء الله الدعاء ل إ خ و ا ن ي في هذه ا ل أ ي ا م من ا ل أ ع م ا ل ا ل ص ا ل ح ة التي يحبها الله سبحانه وتعالى ويستجيبها الله سبحانه وتعالى وخصوصا ونحن نسمع أ ن ر ح م ة الله تنزل علينا ومن أ و ق ا ت ا ل ا س ت ج ا ب ة عند نزول المطر فعندما ينزل المطر في ذلك تلك اللحظات تكون ال... يكون الدعاء م س ت ج ا ب و أ ي ض ا في ثلث الليل ا ل آ خ ر و أ ي ض ا و ا ل إ ن س ا ن م س ت ج د نتحرى أ و ق ا ت ا ل ا س ت ج ا ب ة و نكثر من الدعاء على شقين ل إ خ و ا ن ن ا المسلمين سواء كانوا لازالوا يتابعون الجهه ا في جبهات القتال أو كانوا يعني سؤال علاء الله هدم جاء من جاءتني ادم ل و هدم يمسون الى رسول الله و ما ت ق و ل ل ي ش لا ر س و لا ل ل ه تشكي يدعي ل ا ل ن ا س ل ك ي ه للمسلكه ل ب ل ع ل ي ك ب ف ل ا ن و ع ل ي ك ب ف للمسلكه ا ن ي و ا ل للمسلكه ا ل ه م عددا ل ل م س ل ك ي إ خ و ا ن ي الدعاء سلاح كما قلنا مرات ع د ي د ة سلاح حاد سلاح ذو حدين ولا نستطيع إ ل ا هذا الدعاء يعلم الله أ ن ن ا في ع ج ل ولا نستطيع إ ل ا أ ن نعلن و أ ن نشار إ ل ى الله تعالى و أ ن نرفع ا ل كف ا ل ض ر ع ة إ ل ي ه سبحانه وتعالى أ ن ينصر المسلمين و أ ن يطلق سراح المسجونين اللهم م ن ص ر إ خ و ا ن ن ا المسلمين اللهم انصر اخواننا المجاهدين اللهم انصر إ خ و ا ن ن ا المجاهدين وفرج عن إ خ و ا ن ن ا الموحدين اللهم فرج عن إ خ و ا ن ن ا الموحدين اللهم إ ن ا ندعوك ونحن ا ل آ ن واقفون بين يديك ولعل هذه ا ل س ا ع ة س ا ع ة ا ل إ ج ا ب ة أ ن تنصر ا ل إ س ل ا م والمسلمين اللهم من أ ر ا د أ ن يكيد ا ل إ س ل ا م فكده اللهم من أ ر ا د ان يكيد ا ل إ س ل ا م فكده ومن أ ر ا د أ ن يخذل ا ل إ س ل ا م ف خ ذ ل ه ومن اراد ان يخذل الاسلام فاخذله ومن اراد بالاسلام سوءا فانتقم منه يا رب العالمين واجعل كيده في نحره يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم عليك ب ا م ر ك ا اللهم عليك ب ا م ر ك ا اللهم عليك بالصليبيين اللهم عليك باليهود اللهم عليك بالكافرين اللهم ح ص ه م عددا و ق ت ل ه م بددا ولا تغادر منهم ا ح د يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم مكن المسلمين من رقابهم اللهم مكن المسلمين من رقابهم اللهم ج ع ل ه م غنيمه للمسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين وصل اللهم على محمد و آ ل ه وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته